من من هذه الأوروبية تقديم تأخير على اللي عندي تأخير على المسائل هذا الشيء نفسها الكلام في المسألة الثالثة والخمسون إذا قلد من يكتفي بالمرات مثلا في التسبيحات الأربعة واكتفى بها في المرأة الواحدة أو قلد من يكتفي في التيمم بضربة واحدة إما مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد أو ما مات لك عدل إلى مشتهد أعلى من سنك لا يجب عليه إعادة الأعمال السادقة وكذا لو أوقع عبادات أيضا العبادات ما يجب إعادة أعمال وكذا في المعاملات وكذا لو أوقع عقدا او ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحه عقد بالفارسي او ايقاع الفارسي ثم مات وقلد من يقول بالبطلان يجوز البناء على الصحه يعني يجب نعم فيما سياتي من اسم الاعمال الاتيه يجب عليه العمل بمقتضاده المجتهد الثاني. وعما اذا قلد من يقول بطهاره شيء كالغساله غساله المستعمله تطهير النجس إذا قلد من يقول بطبارتها ثم مات وقلد من يقول بنجاستها بعد ذلك فالصلوات والأعمال السادقة محكومة للصحة وإن كانت مع التعمال ذلك الشيء يعني وإن كانت تلك الصلوات مع التعمال الثوب الذي وقعت عليه وساله، مع أن الصلوات والأعمال كانت في الثوب الذي وقعت عليه وساله، صلوات صحية وأما نفسه ذلك الشيء، اللي هو نفسه اللي وقع عليه هو سالف، فإن كان باطيا فلا يحكم بظاهرينها، بل يجب التصدير. وكذا في الحليّة في الحرمان، الأمر مو خاص بالنجاسة أيضا في الحلي والحرمان. يعني القصد هو إنه مو خاص بالأحكام التكليفيّة، عفوا بالأحكام الوضعيّة، هم عامل الأحكام التكليفيّة الحليّة والحرمان. فإذا أقتل المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد يجوز الذبح غير الحديد فلما حيوانا بغير الحديد أما المجتهد وقل من يقول لخرمته فإن باعه أو أكله يعني الموضوع راح حكم لصحة ما فعل ركنا لصحة البيع والباحر له وأما إذا كان حيوان ما زال موجود الحيوان المذبوح ما زال موجود فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا ثلاثة من رأي صاحب العروه قل بيش أن صاحب العروه يفصل بين العبادات والمعاملات بالمعنى الأخاص ألو هي العقول والإقاعات فيحكم صاحب العروه بالإجزاء في العبادات وفي المعاملات بالمعنى الأخاص يعني إذا قلد مجتهدا ثم قلد مجتهدًا آخر مخالفا للأول في أحكام العبادات عبادته السادقة صحيحة أو مخالفا للأول في أحكام المعاملات فأيضًا معاملاته الأولى صحيحة هذا واضح الهدفة أما بالنسبة إلى الأحكام ليس عبادة المعاملات، الأحكام المعاملات الأحكام الوضعية والتكليفية صاحب العرب قد يتسأل ربي يقول إذا كان موضرها ما زال موجود مثل الطوب الذي وقعت عليه الغسالين ما زال موجودين وما يجب تغطيره ولا يجب أو مثلا الحيوان الذي دفعه بغير الحديد ما زال موجودين يحرم بيعه ويحرم أهله وأما إذا انعدم موضوعها فالثوب الذي وقعت عليه الغساله راح تهثر أو أنه الحيوان الذي ذبح يعيش حديث اكل او بيا فهنا يحكم الايجاد فهو في العبادات والمعاملات لا يفصل يحكم الايجاد مطلقا الأحكام الوضعيه والتكليفيه يفصل بينما اذا كان الموضوع موجود فلا وبينما إذا كان منقودا فلا يجزي صاحب العروه قد تسره او عليه سيدنا القوي قد تسره بانه لم نتهم وجه جهاز قرصي فإنه لا يحل الا أن تكون فتوى المشتهد السابق حجة الآن بعد تقريبه المشتهد الثاني ما زالت فتوى المشتهد السابق حجة في حقه أم لا إذا كانت فتوى المشتهد السابق حجة في حقه المفروض الاجزاء في جميع المواقف سواء في البعلادات أو المعاملات أو الوضعية أو التكريفية مع بقاء الموضوع مع عدم الموضوع في المقرور أنك تولى المشهد السابق ما زالت فجة في فيها قلال المكلف وإن قلب مشهيئاً آخر وأما إذا قاد قد تولى المشهد السابق تخرج عن الحجية بعد تقليده المشهد السعلي ومفترض ذلك عدم الإجزاء في العبادات والمعاملات والأحكام الوضعية والأحكام التكليم معظم ومعاملين فالتفصيل لا وجهة يقول إنه أنا فجة وليس فجة حجة إجزاء مطلقات ليس فجة عدم الإجزاء مطلعان. لذلك هذا التفصيل لا نرى له وجهة وسيدنا الأخوة يقول المسألة دائرة بين الاجزاء مطلقا وعدم الاجزاء مطلقا وهذه المسألة فصل فيها الاعلى ويمضر الكلام فيها فصلان باعتبار أنها أعظم المسائل ابتلاءان وانقلد مشهيدا ثم قلد مشهيدان سواء كان حيين أو أحدهم مهين وهما مختلفان في الفتاه وراء فهل يحكم بالاجزاء او لا يحكم بالاجزاء هنا قبل ان نتكلم عن المساله لابد من ذكر امور ثلاثه الامر الاول لا اشكال عندنا في انه لو انكشف الواقع انكشافاً مجدانياً وكان عمله مخالفاً للواقع لا إشكاف له جميع في لا إشكاف له جميع لو رأى الإمام المعصوم ورأى أن أعماله المطابقة لفتاوى المجدئ السابق مخالفة له أو حتى مجدد مجدد الفعلي إذا علم بأن فتاوى المجدئ الفعلي الذي يجب تعريفه مخالفة لواقع وعلى بذلك علماً وجدانياً بلا إشكال جهولة عادة ليس كلامنا كلامنا فيما إذا كشف الواقع عدوا فتوى المستهيد ما مو انكشف الواقع انكشاف مجدانياً قال لدى مجتهدان ثم انكشف له خلال فتاواه بفتوى مستهيد آخر يعني انكشاف تعودي وليس انكشافان وجدانياً هنا هل يقول بالإجزاء أو لا يقول من في هذا الموقف؟ هذا هو الأمر الأول الامر الثاني ان المجتهد الثاني تاره يبكي بخلاف المجتهد الاول وثالثا يحتار في صورتنا ما اذا كان يحتار الاول يقول بطهاره اهل الكتاب والثاني يحتار الموجودين أو الأول مثلا يقول بأنه يكفي في التسبيحات مرة واحدة والثاني يحتاط بمرة اثنين أو بثلاث إذا كان المشتري الثاني مختلفا مع الأول في الاحتياط في لا بالفتوى ولا بالفتوى فلا يخلو حينئذ إما أن ينكشف أو إما أن يقلد الثاني والوقت ما زال باقيان يمكن يعانة العمال او انه يقلد الثاني بعد انتهاء الوقت فان قلد الثاني والوقت ما زال باقيا حتى يجب عليه العادة لماذا يجب عليه العادة؟ لأنه مقروف انه قلد من يكتفي بالتيمم بضربة واحدة ثم قلد من يحطاق احتياط النتوبية في ضربتين والوقت ما زال باقيا هذه الصلاة صحيحة بفتوى المجتهد السادس والمفروض أن فتوى الآن سقطت عن الاعتبار لأنه قلت مش ليا آخر والأول إما فاقد للحياة لشرف الحياة كما إذا قلده بعد موته أو أنه فاقد المشرف من شراط الدفرة كما لذا رجع عنه في حياته على أي حال وما رجع الثاني إلا بعد فقد الأول لبعض الشرائط تمام؟ ففتوى الأول الآن ساقفة عن الاعتبار بالنفذانه لبعض الشرائط بلا إشكال فلا يجوز له البنان على صحة العمل بمقتضى فتوى الأول والمخروف أن الثاني يحتاج رحيم أنه لا يستيطل خلال ولكنه يحتاج اشتيافاً مجوبياً فالقاية الجالية في المقام يقعت لان المكلف يقطع لأنه اشتغلت ذنبته يقيناً بواجب ويشب في فراغ جنمته من ذلك الواجب والاشتغال اليقيني يقضي الفراغ اليقيني فلا بد له من عادة العادة يحكم يقضي من عادة بلا اشكال هما إذا قلد المجتهد الثاني بعد انتهاء ذهالواق وتبين أن المجتهد الثاني يحتاج احتياطا وزوبيا لأنه وصيلي هنا هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء نقول بما أن الصحيح أن موضوع القضاء هو عنوان الضوء فقط بما بال كما فات وهو لا يدري انه مبادر الفريضه أم لم تفوته لاحتمال أن فتوى المشهد الأول في محلها باعتبار أن الثاني لا أفكار الثلاث وإن محباط فيحتمل أن فتوى المشهد الأول في محلها فلم تفوته الفريضة ويحتمل أنها في غير محلها فقد ساتفه فحينئذ ما أحرض عنوان الضوء وكما قلنا سابقا استصحاب عدم الاتيان بالفريضه لا يفرز عنوان الفوض لانه افضل مثبت كما لم يحرز عنوان الفوز فحينئذ لا يجب عليه القضاء هذا هو الامر الثالث الامر الثالث انه لو تبين مخالفه المجتهد الثاني للمجتهد الاول في أمور غير ركنية كما إذا صل بدون سورة بناء على هذا المشهد الأول أو سبح مرة واحدة بناء على هذا المشهد. المشهد الأول ثم المشهد الثاني يرى يرى وجوب السورة أو يرى وجوب ثلاث هذه أمور غير ركنية في العلاجة أو. فإذا كانت أمور غير ربنية في العباده فهنا لا إشكال في جريان قاعدة لا تعالى لماذا لا إشكال في جريان قاعدة لا تعالى؟ أولا لأنه بناء على مبنى سيدنا كوهي قدسي الرؤون أن قاعدة لا تعالى شاملة للناس والجاهد القاصر المحاقدة المعينة قدسي الصبر لا قادة لا تعاد خاصة بالناس إذا قاعدة لا تعاد خاصة بالناس كما يرى المحق النائم بلا إشكال حينئذ الجاهل ولو كان قاصرا يدخل في بحثنا أنه يعيد أو لا يعيد إذي أو لا يدخل في ظن البحث بناء على رأي المحق النائم أما بناء على رأي السيد القوي وهو المشهور من أن قادة لا تعاد شامل للناس وللجاهل القاصر فهذا إذا قلد المجتهدين ثم قلد المجتهد المخالفة له الفتوية فهذا الجاهد قاصل بعض لأنه ما تعمل المخالفة ونما بلا على تأليمه فإذا قلنا بأن قلد بعض شاهد الجاهد القاصل فهي شاملة لا فحينئذ إذا كان مختلفين في أمر غير ركني ومختبى قال السادة عزوى صحة عملي السادة ولا يجيو عليه يا عزوى بذيب نعم بالنسبه الى ل... قاعده لا تعام انما جاءت في حقيته باعتبار انه حتى لو انكشف له الواقع قاعده تجريبي فكيف اذا انكشفت فتوى مستيله وقال المتو او انكشف الواقع في قاعده اخرى او انكشف له الواقع والمفارقه الصوره الواقعه لا بدون الصوره وان التسبيه بالاربعه واجب ثلاث مرات ما على الفداء مع العدل عالم المختبر قاعد ثلاثة عشر. فكيف اذا انكشفت المخالفة مع فتور مشتري بن من باب الأول أنه يزيد. لو انكشف له الواقع فقلنا بالإجزاء المختبر قاعد ثلاثة عشر. فكيف بما اذا جنوا ما كشفت المخالفة الواقع وإذا ما كشفت المخالفة لفتور مشتري بن آثار. ومن بلاد الشكل نحن بالذات. طبعاً قاعد ثلاثة عشر خاصة الخمسة الواقع. والرقوع والسجود والتكالب، ولكنه بضميمة الروايات الأخرى كمؤسسة عماره التي تعرضت للقيام عند التكبيره عند التكبير بالحرام. أي سأل الإمام عليه السلام رجل ابتدع الصلاة، رجل كان مطلوبا بالصلاة عن جلوس وافتتح الصلاة عن قيام، ثم التفت قال يقطع صلاته واتجحان جلوس. وكذلك لو كان مطلوباً بالصلاة عن قيام واتفتحها عن جلوسة كل ما البدل يقطع صلاة يفي بها عن قيام هذا ما يقول على أن القيام بكنهم صبع عموم يقول بأنه مطلق القيام بعضهم يقول القيام حين التكبيرات أنا لا أي حال هذا قيام المهم أنه استفاد من هذه المنطقة وعمثالها ربنية القيام في, في الحقبة الخمسة القيام كما أن بعض الروايات دلت على ركنية التكبيرات نفسها تكبير الإحرام فتلحق بهذه الخامسة الذي نريد أن نقوله بأن الاختلاف إن كان في أمر غير ركني لا يجب الإعادة بالمخطبات قالت الثلاثة عادة تجبرنا مجالب قصب بلا إشكال وإذا كان الاختلاف في أمر ركني فهو محل بحثنا محل بحثنا الآن إذا اختلت فتور المشتري الأول مع فتور المشتري الثاني في أمر ركني هذا يرى كيامم برضه إذا إراد الفتير هذا طهور أمر ركن. هذا يرى بلنا مثلا الغسالة فهذا ذاكرا نجيسي تتعلمك بالركن تتعلمك بالركن هذا يرى صحيح للعحمة هذا لا يرى صحيح لأمور ركنية في العحمة كان الاختلاف بينهما في ركني فهنا يعني صحي الآن في هذا المورد إذا اختلف في أمر رقمي فهل يحكم بالإجزاء أو لا يحكم بالإجزاء ذهب كثير إلى القول بالإجزاء واستدلوا على الإجزاء بعزة وجود. ناقشها سيدنا الفوئي كدسة الرؤى الوجه الأول من أنه هذا الوجه للقلب للإجزاء يبتني على مقدمتين والمقدمة الأولى أن الحجية فإن كانت من الأحكام الشرعية الشرع الشريف عندما يقول خبر الواحد في الجهة حكم شرعي. وشيئة إن شاء الله مثلهم في, في الحرومة مثلهم في, في الوجود رأيت ما في الآن الفرق بين الأحكام الواقعية وبين الحجية أن الحجية انشاء الحجيه الحجية لا أتاره لا أثر له إلا في فرع الوصول وإلا مع عدم الوصول لا أتاره لماذا؟ لأن المولى عندما يقول خبر الثقة حجه ما قصده بالفجية قصده بالفجية تركيب آثارها على القبر وآثارها للتنجيز والتعليق منجز إن أصاب الواقع معذر من أن الواقع الغرض من إنشاء الحجيه وماذا هو تركيب آثارها من المنجزية والمعذرية هذه الآثار لا ركز إلا بعد وصول الكبرى والصغرى شو بعد وصول الكبرى والصغرى؟ بعد وصول الكبرى أن يعلق ده أن خبر الواحد يشجه وبعد وصول الصغرى يكون أهم خبر ثقة إعلام إلا أعلم بالصغرى وبالكبرى ترتب الآثام من المنجزية والمعازلية وما إلا لم يعلم شوانا أي أثار؟ يعني الفجية الإنشائية الواقعية ما يلقى أي أثار لو قال له الشارع الفقدس البينة في الجهة طب البينة لك تترتب الآثار من المنجزية والمعذري على البينة إذا علم بالكبرى والصغرى علم بفجية البينة وحصلت عنده بينة الخارج إذا علم بالكبرى والصغرى حين أين تكون مثلا الفجية ترتب اثارها عليها إذا الحجية الإنشانية أو الحجية الإنشانية الواقعية شو الذي أحدها بها؟ متقوم بالوصول والعلم الكبرى والصغرى لذلك يقولون بأنه لا توجد شبهة نصداقية في الحجية شبهة نصداقية تطور في الأحكام الواقعية ان تشك أن هذا خمر وليس بخمرين؟ يعني تشك أن هذا حرام وليس بحرام؟ أما في الحجية ما إلو معنى الشر تشوف ان هذا حجه ليس لحجه ليش ما الى معنى الشك لان شكك في ان هذا الخبر حجه ليس لحجه مساوط للقصد على حجيتين الشك لا اعتقد <تصفيق> كل ما شككت الحجيه فانت قاطع بعدمها لانه لا حجه في حقك ما لم تصل لك لا حجة في حقك طبعا لا حجيه جيد حقك طبعاً ما لم تصلك لك. إذا مجرد أنت إذا هي لم تصلك فاذا لم تصل لك إذا لا أحد جيد بيحقق فالشك هل شك بالعجيب سأقول قطعًا. إذا عبارتان مستقلتان في المراه. عبارة من يقول الشك في الحجية مساوٍ للقصد كما شرحنا أمس يعني الشك في الحجية الافتراضية أو الإنشائية مساوٍ للقصد عدنا الحجية الفعلية هو معنى من يقول كانوا لا شبهة في مص لا شبهة في مصباحية الحجية متى ما شكت في مصباح أنه حجية الحجية أنا فقط أقول عدنا الحجية في إعلان لا شبهة في مصباحية كما يقال في الأصول العملية والأصول العملية بالنظر يشبه مصداقية هل يمكن المكلف أن يقول أنا شاف لو انا شاءك؟ بل هي صحابني وما أكس صحاب إذا أنا شاءت أكس صحاب دبا أنا شاءت وما أكس صحاب لا يوقف للشبهات مصداقية بالاسم صحاب لأن موضوعها ورشاد أمره الوجداني إما موجود وغير موضوعها هلالك بالنسبة إلى الفجية العجية متقومة من الوصول إلا وصلة وغير عاصلة وصلة للأقل فجية موصلة إلى العجية تتعلق قمعان فالأرض بين الوجود وعدم الوجود لا أنه موجود ويشك به على أحيش المساقية هذا لا يأخذ لا في الوصول العملية ولا في الفجية طوامر هذه هي المقدمة للبناء المقدمة الثانية بعد أن نفهم أن الحجيات حكم متقوم بالوصول ومع عدم الوصول إما لعدم وصول الكبرى أو لعدم وصول الصغرى فلا حجية فعلاً اطلاقاً فحينا اذا إذا قلد مشتهدت وطبعاً هذه الفتوى المشهد فتجة في حقه فتوى المشتهد الآخر الذي يجب عليهم أن يقلده لا تكون حجة في حقه حتى تقل له سأقول لك شنون فتوى المشهد الآخر لا تكون حجة في حقه هذا الإنسان حتى تقل له لأنه يكون حجية متقومة بالوحول فدعا أن تقل له فتوى المشهد الآخر وتكون حجة في حقه لا يستطيع حجية الأول لذلك الأمر الثالث الموضوع يعني باء عجيب الأول من الآن ومن الآن بدأت عجيبة الثاني الثانية لا انه انكشفت في الفترة الثانية عدم عجيبة الفترة الأول من أولنا الآن بادر بالموضوع إلى المسافر ما دام ما كان يقلد من رأه عجباً بحق من رأه عجباً بحقه إلى هذا اليوم. اليوم صار الثاني عجباً بحقه. من الآن يتبدل الموضوع. فكان عجباً الاول ثم عجباً الثاني. لا نتصور تطور شان لاننا لأننا قلنا أن الحجية متكون بالوصول. فقبل وصولها لا حجيه قطعا اذن لا حجية للفتوى الثانيه قطعا الا حين وصولها فمن حين وصولها تسع حجيتها وبذل الحجيه الاول فيكون المقام من باب تبدل الموضوع ذا بالله اكتشاف الكلام إلا الأعمال السابقة من العبادات والمعاملات والأحكام الوضعية والأحكام التكليفية كانت على طبق حجة في غرضها كانت على طبق حجة في زمانها والآن تبذل الحجيه لا لأنه لأنهم كانوا بعدهم حجيتها فإذا لم يتصور انكشاف الكلام فلا عاده ولا قضاء بل يقام بالإجزاء فراغة نعم ترجو الموضوع ما زال باقي أنا الموضوع ما زال باقي يعني الآن مثلاً أفت مجتهد بعدم صحة العقد بالفارسي، ذا الموضوع ما زال باقٍ العلاقه مع هذه الزوجة، فلاد يجدد العقد بما يرى المشتَي، عمل السابق صحيح أولاده أولاد شرعيون، لكن الآن إذا تعرف على طبق المشتَي افترضوا مثلًا الطلاء إذا سرت تجعلين آثار، الآثار إذا سرت تضع الطلاء هنا حندها. كذلك الثوب الذي ظهروا بحضور المشير السالم إذا ما زال موجود الآن ظهروا مرة ثانية لتباطنهم الفجيعة الذنّك وإن كان الأعمال التي أطلها على الثوب التي سرت تظهر صحيحة وهكذا كانوا أملون. هذا هو القائلين القابلين بالإذن سيدنا الخولي قدس سرور يقول نحن نسلم معكم المقدمتين وأن الفجي المتقومة بالوصول وانه وأنه بعد أن يقلل المشتير الثاني لا يتبين له انكشاف عدم الفجي بالنسبة لفتول الاول فلل مسأل انفاء تبدل الموضوع لا انفاء انكشاف الكلام. ولكن المفروض أن فتوى المجتهد الثاني سنخها سنخ الأحكام الشرعية فكما أن الأحكام الشرعية نجعول على نحو القضية الحقيقية فتنبت على جميع الأزمنة قبلها وبعدها وكذلك فتوى المجتهد تماما كما لو قال الإمام الصالح صلاة الجمعة واجبات جبير إذا قال إمام الصالح صلاة الجمعة وعلى هل أن من على نحو القضية الحقيقية وينفسن نبلوله على جميع أذمن قبله وعلى قبلة صELLA بالجموع حتى فيما الماضية كانت رӯد depن征 uar و الأن الإمام عندما يصدر engineering مسجل يجعل على نحو القضيه الحقيقيه بحيث ينبسن مذلوله على جميع الأذمن لذير ١٢٠ عواجي رأيته حتى فكن حتى في زلال العواجي هاتوا المجتهد سنخها سنخ الخروج الواقعي الصادر من هذا بمقتضى التنزيل العقري والموسيقى سماء البناتة عنه والدياد قل كل مينة كلمة زكريا بن آدم مقتضى التنزيل كلمات البقرة منزلة كلماتهم عليه السلام أن الحكم الصادر من الحقيقه الحكم الصادر من الإله على نحو الحقيقية ينبس المدول على جبين أذنة حتى في الظلام الذي قبله ففتوى المشاهد الأول عندما يقول التيمم بربة واحده يجي المشاهد الثاني. التيمم زربتان دي. إذا قال التيمم ضربتان صحيح ما تنكشف على الفجية فتوى الأول لأنه يجيبوا تقوموا بالوصول لكن قولوا التيمم ضربتان جعل على نحو القبلية الحقيقية يلبس مدلوله على جميع أجنات حتى الزمان الأول يدل بالدلاله الالتزاميه مو على ضمان الحجيه في الاول يدل بالدلاله الالتزاميه على ان سيتم مكافاه طالون مو على ضمان الحجيه وما يكفي عن عدد حجيتك الاول لان فهمت قانون الوصول لكنه يدل بالدلاله الالتزاميه على بطاقه الممكنه طابعه صح مع قرض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 جميع الأعمال السابقة واللاحقة المخالفة لبتوى فحينئذ كيف يطالب الإجزاء؟ لا أقل من الاحتمال وإذا حصل الاحتمال احتمال الإجزاء، معلم الإجزاء والمقروض أن بتوى الأول سقطت عن الفجير فحينما تسقط فجيرها الأول فمقتضى قاعدة الاشتغال في الوقت فعيما عنوان الفور متحقق فيجب القضاء ليش عنوان فوض متحقق فيجب القضاء؟ بإعتبار أن فتوى المشهد التي لازمها بطلان الأعمال السابقة تحقق عنوان فتوى إذا بطلت الأعمال السابقة بإلالة الفتوى الثانية فبعد بطلانها هادات الثانية تحقق عنوان فوض فيجب القضاء هذا الدليل الثاني الذي استدل به على الاجزاء بزوم العصر والحراج، فإن من خلّد مشتهدًا عشرين سنة من خلّد غيره واجبت عليه عدد جميع الأعمال السابقة، فهذا من لا مشكلة في كونه عسرًا وحرجًا على المخلّاه. فبدليل نفي العصر والحراج نقول بعدم وجوب الاعتداء. ولكن الجواب عن هذا الاجتهاد. ما ذكره سيدنا نهو في بسسروا من أن دليل العسر والحرج يراد بكل عسر والحرج الشخصي والنوعي النوعي مثل لا ضرر الضرر الشخصي النوعي لا يقول المولى الوروء بالماء البارد لا يجد لأنه ضرري لا, لا يقول المولى يقول المولى الوضوء بالماء البارد اذا اضر بك شخصا فيرتفع عنك واذا لم يضر بك شخصا لا يرتفع عنك الوجوه وان كان يرتفع عن غيرك اذا اضر به ضرر شخصي من مناطق ضرر نوعي طبعا الوضوء بالماء البارد بطبعه يوجب الضرر نوعان لكن من مناطق والضرر نوعي حتى يرتفع الوجوه المناطق والضرر الشخصي لا يرتفع عن كل شخص يضر به فذلك رسول حرج فذلك رسول حرج راضي رسول حرج شخصين هل هو من ادله جعل عليكم به من حرج رابر الادله رسول الشخصي مو رسول حرج وحينئذ بما من مرابي رسول حرج الشخصي فذلك يختلف قتلاه الاشخاص وقتلاه الاسلام شخص قلد سيد عشرين سنه تعرض الاعمال عليه صعبه. يحصن خلطه أسبوعا واحدا ثمنا في, في حالة الأعمال ليس محفظا في حالة الأعمال يختلف اختلاف الأشخاص ويختلف اختلاف الأعمال إعادة الحج عسرون إعادة صلوات عسرون أما في زمن تقليدي بكسير مرة واحدة يمنب ضلة واحدة في ذلك العمل الذي مع الذي وقع مرة واحدة ومرة ليس إسم محرجا عليه. كما أن المدار في دليل نفي العسر والحرج على العسر والحرج الشخصيين، ولا عسر والحاج الشخصي يختلف بطلاب الأشخاص والأعمال، لذلك لا يمكن أن نقول بالإزاء مطلقاً، بل نقول بالإزاء في خصوص من كان إعادته أو القضاء عسراً وحرجاً عليه، وفي خصوص العمل أيضاً الذي يكون فيه العسر والحرج لا مطلقاً. سؤال. الدليل الثالث الذي استدل به على الإجزاء السيرة فإنه جرت السياق منذ زمان المعصومين عليهم السلام وحتى زماننا هذا على عدم إعادة العمل فإن في زمان المعصومين مثلا الناس يسألون بقرية عادة ثم يسألون مثلا يوم سلعة الرقمان ويكون الرائم مخالفا، أو يسألون العمري ثم يرجعون إلى ولده بعد وفاته ويكون الحرب مخالفه ومختلفه ولا يعيدون وهكذا جرت سيره العراق على التقليد منذ زمان لا يقع حتى من هذا ولم نعرف قولا ولا روايه ولا سؤالا ولد لهم و حتى مذلوا مع انه امر عام بدر مع انه امر عام بالروايه حتى الان ما ورد عندنا روايه ولا فتوى واحده بوجوب اعاده عبد الاعمال مما يدل على الاذان يجب عن ذلك سيدنا ابو بكر الصحراء لماذا لأنه يعيش عدم الاعاده وعدم ورود وجوب الاعاده في النصوص والرواية وكتاوى المضاعات المتقدمين باعتبار ان الاختلاف بين المشتهدين غالبا في الامور غير الركنيات التي لا يجب في الاعداد في مختبطة عن السابق الهاتف الاختلاف بينهم في الامور الركنيات وهو نادر وقليل في البلد. البلد انما يصح على الاجزاء وعلى عدم إذا ثبتنا أن أي عاد أمرهم عنهم بلواء وذي عادهم ليس أمرهم عنهم بلواء بل أنهم في خصوصهم أمور ربنية وذي اختلافهم ربنية ناهرون بل قليل تصوك وذي اختلافهم غيرهم مضرين ولا يجب العالم فيه فلعلينا إلقاء الإسنية هذه الاعمال والاختلافات أعمال غير بإختلافهم أمور ربنية لذلك شيء من لا ثلاث مع الواقع لا إذا اختلت مع فتوى المشتهد الثاني لا إذا لأنه لما رجع المستجد الثاني ثقتت فتوى المستجد الأول عن الحجيه وإن كانت سقطت من الآن ولا على حلم حجيةها من الأول إلا أن مدلول الفتوى الثاني جعل على نحو الطبيعي الحقيقي مضبط على جميع أذنه فيدل الدلالة الثانية على أسلان جميع الأعمال مخالفة الحرار أي للفتوى الثاني الله لك سمعنا من الشيخ التبريدي حق الله ان انه يرى الاجزاء يلحكم بالإجزاء ويستدل على ذلك بدليلين الدليل الاول أن نصوص الواردة هي ان الشريعات سهله ساحامة وهذا الدليل كثيرا من كان مثل تفريق سيبنا في في الشريعة سهلة سبحانه فمو درينا في العسور الحارج حتى تقول لنا ندرينا في العسور الحارج وهذه في العسور الحارج الشري لأن نصوش مستقلة على أن الشريعة حصلت من سبحانه في أحيان مقتضى سهولة في وجوب العالم ورح لوجوب العالم إلى من هذه الأزلة أعدل وجوب العالم والخضاء لأن وجوب الإعادة والطباق قطعا مخالفاً للسرولة والسماحات فالدليل الثاني ما ورد في الأحاديث الصحيحات إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن أو في بعضها فقرأيت إن حدثتك بحديثين ثم جئتني من قابل الثاني تحدثتك بسلاحات بأي كنت تأخذ قال أخذ بالأحداث قال نعم نعم هذه اللوايات يستثار منها الإجداء ليش لأنه النس على ثلاثة معاني النس بمعنى رفع الحكم عن موضوعات النس بالمعنى بيان انتهاء أمد الفراغ النسف بمعنى بالجهل النسف تجد على الأول مستحيل يحق في حق الشهر القلب القضاء وفي القرآن وفي الحديث النسف معنى أفعل فقط عن أورو عزن أنهم سجنة الجهل كما ذكر في البداية إذا شرع حكمة دائمياً ثم تبينه أن المطلحة مؤقتة وليس بدامين فاضطر إلى أن ينتهجه ويؤسس حكمًا آخر على طبق المطحنة المستجد. على مستلزم للجد بالمصالح والجد بالأمور الواقعية والشر الشرف قدسهم ونزع عن هذا الجهل. فنَت بالمعنى الحقيقي أو رفع الفكرة عن موضوعات، زين، وتخصيصه تخصيصاً واقعياً على مستوى المعنى الحقيقي طعن معالج في هذا الشأن فلا يرى فيه لا في القرآن ولا. الله تعالى نصر على بيان كفاية فيها، يعني هو من الأول شرع الحكم مؤقتا بخمس سنوات، من الأول شرع. ولكن ما بين أنه مؤقت بخمس سنوات لمصلح الجعل من بيان، من الأول شرع الحكم لمدة خمس سنوات، لكنه ما بين توقيته بخمس بخمس سنوات لمصلح الجعل في التوقيت. ثم لما تهدف السنوات بين انتهاء أمد الخرق لا أنه الآن جعل أغنى جديدا، الأغنى المجعول الآن مجعول من الأول إلا انه ما بين من الأول على التوقيت والآن بين التوقيت النس بلعنى بيان انتهاء أمد الخرق هذا النس معقول في حق الشراء المقزز من واقعاً هل مواقع في القرآن؟ أو مواقع سيد الخوي كان يرى إن كان الناس على أن الناس ممكن هو ما وقع في القرآن أفضل وعلى جميع آيات البيتية وهم منها الناس ما قلت فيها الناس كمان يقول بأي كثير كثير البيان في كثير على أي حال سواء وقع أم لم يقع بلا إشتعل هذا النس ممكن أن نتبقعها بيان انتهاء طلب الحرور وهذا هذا معقول أو واسع في القرآن لكن في الأحاديث ما ورد يعني, يعني شلون لا يتوقع أن يأتي حديثا من علي عليه السلام ثم يأتي حديث من البعض يمسح الحديث الذي كان يعني الناس حسب على الثاني ما يجيب أحاديث لماذا اولا لأنهم على بعض هذا هو المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من رسول الله المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من المطلوب من موضوع زين بعض الفقهر يرى أن الولاية التشريعية سأل ممكن أن يقول الولاية التكلمية ثابتة للأمين أولا الثابتة هذا يرجع فيه للغاية زين ولكن الكرأة في الولاية هل له حق التشريع أم لا بلا أشكال ثابتة بسولة الله وعليه وعليه بلا وقد ورد في النصوص كثيرا أنه شرع الله الصلاة ركعتين وأضاف الرسول ركعتين وشرع الله الزكاة والرسول جعلها به سعلى الأشياء فلتميسي الثاني متنم الجعل للتقبيق يعني أن المشرع الثاني اتخذ في مقام التقبيق لا في مقام أفل الجع لشرع الزكاة كما هي يجي المشرع الثاني قبق المائية على أفراد معي متنم الجعل للتقبيق فهذا لا يعني في حق رسول الله عليه وآله وأما بالنسبة إلى الايمان، فبعهم ناقش في ثبوت الولايات والتشرعين جاء عليه السلام يقولون يعني هم يبيرون عن الأحكام التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي كما تدف عليه النصوص إنما هي حصول علم نتواردها كائرة أنه في بعض النصوص علينا أن يرسول الله قلت ذات من العلم في كل ذات من السحر الله من العلم يعني أنهم فقط يضلعون أحكام واقعية يضلعون بأنهم يشرعون هذا الأرض لا بد أن بعد أن نفهم هذا نقول بأنه في قولهم إن الحديث ينصح كما يصح. مو برضاه النسخ المعد ثاني. ولو كان ممكن في حقين بيان انتهاء للحرب. يعني رأصوص الله علي وعليه. أو دع عندهم النسخ والمنسوك معا. فهم يبغون المنسوك في تقرأ ثم يبغون الناس يعطي. أو ممكن في حقين. وإنما قد يسيء البعض بعضه لأن هذا. كيف يسمى سيشي عبر يعني, يعني مثلا ما أمره لأنه هذا خلاف المصلحة الاجتماعية ما مضمون كلام هذا عبارة الدقيقة ما أنتك لما هو تعبير عصري جديد مقصوده هكذا أنه في أذمة الأيام عليهم السلام كثرت سرقة الغلور والتحليل، وكان سرقة الغلور الشريف تعتقد ان أنبياء إن أذياً، وتعتقد ان إنهم شريرون، فلو ثبتت لهم ولاية الناس يعني كل من حسه الناس، ولو بالمعنى الثاني، بالمعنى الأول مستحيل لما أرد بالمعنى الثاني. فلو قلنا بثبوت ولاية النسخ لهم في المعدة الثانية طبعا داري مع النوت انهم استحيضهم معنا انتهاء انا جرحهم لو طردت هذه الولايات لهم لكانت تأييدا مميا لما يدعيه شرط الغلوة وصول الله لأن دور يريد يثبت على الانبياء الأنبياء مشرعون لو طردتهم هذه الولايه أنهم من حقهم أن ينسخوا حبيث الرسول حديث هو دعون كل الإمام ينتحر. ولو كان بمعنى بيان انتهاء أمد الحق أو حديث عن عليين جسدادا ينسرهم ولو كان بمعنى بيان انتهاء أمد الحق لكن إذا ثبت لهم هذا الحق فهذا الحق يكون تأييدا ضدنيا لما يجدعه خلق الغلو المفوضاء فيكون خلاف الغراب يعني يكون مسلم لمقص الغراب فلا نحن لا يمتغل حق يذكر هذا في مفروضة علام الثلاث الحق فعلى اي حاله سيمكن تبوته او ممكن ان ندحي إنما على فرض امكان ثبوته هذا المعنى الثاني لهم عليهم السلام فهو مو مراد في هذا الحديث ان الحديث ينسخ كما ينسخ الطعام مو مراد ليش مو مراد بثلاث قرينا قليل الاولى انه اشتا ليس للاباء ما زال اقوى منه يروون عن رسول الله صحيح لا نشبك في الله يقصد الصحابة ان رسول الله صحيح رسول الله صحيح لك ان رسول الله صحيح لك ان رسول الله صحيح لك ان رسول الله صحيح لك ان رسول الله صحيح لك أو بيان انتلاه أمدها ليش؟ لأن الحديث الأول اللي سمعوه مو الإمام معصوم حتى نقول كاش عن الحكم الواقعي لو كان الحديث الأول الذي سمعوه عن معصوم، ذكرنا بأن الحديث الأول كاش عن الحكم الواقعي والحديث الثاني هم كاش عن الحكم الواقعين فلا لا يكون الحديث الثاني بمعنى بيان انتلاه أمدها. لكن مخصوص اللي عمر الصحابة مثل ما يسمعون عن زرارة. ويجي اسمعه محمد المسلم خلاهه عن الإمام المسلم يعني هذه مثلهم <تصفيق> يعني مبحد سمعوا الحديث عن سلمان الفارس السردو أو عن الديد الغفار رضي الله تعالى عنهما ثم سمعوا حديثا عن الباطل خلاف ما ينطلوه سلمان الفارس فهنا بعد ما يجي معنى الثاني وهو طيان وانتهى أمل للحضر لأن الحديث عن الحكم الواقعي. بل الحديث الأول كاشف عن فهم سلمان كما قاله النبي كاشبون عن فهمه لا عن قطعة ماقعيه سيكون قطعة وارية لا محل لسعة ماقعيه ثلاث من هذه القرينه قرينه, قرينة السؤال بقرينه السؤال استفاد أن المراد بالمثب الحديث مو بمعنى بيان انتهاء هذا الحكم بل وهذا بمعنى الاجزاء يعني عملك بالحديث الأول في محل لا يتبع عليك كريعاده قال الآن ويم عليك أن تكون أعمالك على أخذك الحديث الثاني يعني يكون مدلل هذا الكلام كمجلس قبله أفرأيت إن حدثتك بحديث ثم فيثنين قابل فحدثتك بخلافة بأي ذي ما تنت تأخذ قد أخذ بأحدثهما قال لن يلا أفعله ونبدو أن هناك بمعنى الإجزاء ليس من نسبة مع الثاني فطابة قليل أنه ما ذكر له أنه أعد أعمالك ما كان هذا الحديث يرزع كما ينتفى القرآن يعني الأمس إذا كنت أعراضنا الحديثة وإذا أعراضنا الحديثة ولم يقل له أحيث أعمالك طبعا حديث الأمر الثالث من النظور لا اشكاله بأن الفتاة والفقهاء قرمون كل لان لأن الراوي يحدث عن ثانيه لك لا حديث عن حكم الواقع زرارة يخبر بخبر على الظالم ومحمد بن مسلم يخبر بخبر مختلف نسبة قبر زرارة خبر محمد بن مسلم كلمة تستطيع المهمين في لا تفضل الله لأن في كده الطورة الجميع يعتبر عن ما فهمه من الإمام عليه السلام فإذا كان الإمام عليه السلام يقول إن الحديث يمسلح كمان يمسلح القرآن يعني اذا عقد بخبر زراعه فترى ثم جاء محمد بن مسلم الكلاهه كان بخبار محمد بن مسلم بن الاحداد مثل هذه الطريقه اخذ بالمقيد فلذا جاءت فواز الشاب قلت له يا راجل اخذت الشاب يعني يكون نصف بعدين يضاف عليه وهذا الحديث من الإمام عليه السلام إن الحديث ثابت ليس من القران من باب التعارض لعلاج مشكله اختلاف الاحاديث فقدره إذا دخلت عليكم فداوا أشتغل بأيكم الأحاديث بخطوط الأحداث فإن ثاني أفضل الله إذا كان هذا الحديث يستفيد بعض الأساسدان حذرهم الله ان يستعمل عشد سيد سائي نفنق عشان الغدر تقي هذا المقام أن العمل ألوان على فلط فتوى المشتهد إن, ان يكون النقص فيه نقصا غير ركني لا يضر مع الساهو الجاهل بصحته لا يضر بحال الساهو ولا بحال الجاهل و يكون نقصا يضر بصحته مطلقا يعني نقص ركني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا عظيم فالاول لا يجوز العاده المقتضى حديث لا معاك حتى لو كشف الواقع وبعد كشف كتب المشرك فاذا قل لنا يقول بعدم وجوب السوره في الصلاه ثم قل لمن يخذ وجوبها فيها لم تجب عليه إعالة الصلاة التي صلىها بغير سورة في الوقت فالله عنها وشير في الوقت ما يجب العادة فالله عنها وشير واضح؟ وفي الثاني يعني إذا كان النقص ركني كالطهور إن كان الاجتهاد الثاني من باب الأخذ المتيقن وقاعد في الاحتياط يعني <تصفيق> الاجتهاد الثاني مفتور اجتهاد الثاني احتياط وجوبي وجدت الإعادة في الواقع من اشتغال عالة الاشتغال لكن خارجه بعدم إحراج عنوان الفوشمت وإن كان من جهد التمثل بالدليل يعني فتوى إن كان اشتغال الثاني فتوى حيث التمثل بالدريل يعني فتوى فالظاهر وجوه الإعادة مطمئًا نحن ناقش في هذه الاجتماعات سيد يقول بيان أيضًا حد. يقول إذا كان العقل الأولي قائل ثابق مما يترتب عليه الأثر التعليم شوية عهد السابق الآن الزوجة مدأت موجودة مع عهدتها أعوذ التي طلقها الآن يراد بأن يؤخذ عليها نفعل هل يتبقى العيدة الثانية فالظاهر هذا الجوال البناء على صحته في وفرود نعم نعلم ما إلى أثار فاللقها وما ترمي ترمي ترمي ترمي ترمي ما ذلك؟ ما ترمي ترمي وكذل حال في بقية موارد الأحكام الوضعية من الطهار والملكية فالبط طهره بالغسالة فالآن احتوي ماذا موجود أم إلا تبراحك أو الملكية اشترى بيتا والبيت ماذا موجود اشترى بيتا بمعاقات والمعاقات تفيد الملكية في نور أول ما تفيد الملكية في نور أول كان بيت ماذا موجود يجري للمساعدة او انه بسراح انتفق ستفق للمساعدة عقل هذا تعرف تعليف في الفور البيان مشكل يعني الاجزاء مشكل، والاحوى سيد الفي يبدي بعد الاجزاء سيد جلبي جاني حتى احوى على المريضة مشكل والاحوى الترتيب والآثار الاختعلية للبطنان من غير فرصا بين الفاري لعل وجه الاحتياط السيد الفي كانوا في محنان يا سيا ملاكنا، بيحكم بما في الجانب الثاني أيضاً، بيحكم بما هو حكم النجاسة الآن. يعني ركب أثار الظلم حين العمل على المحرمات. في